The bar! في عدل ويرسله بالحق ينشره في خلقه قصر ورقبوا الله يا قوم ولا تهنوا وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا فدينكم أفضل الأبيان دينكم أفضل الأزياد <تصفيق> يا رب العالمين يا ابحر الراحمين اشرح صدورا وحكموا دينكم في الامر واعتبر فدينكم افضل الاديان فدينكم افضل الاديان قطبه لو صنتموه لزال الذل والخطر ففي الحنين شفاء من ما الله الله الله في مان شفاء ايه She's oh, oh, oh. mad. فی دونی...